لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم ا الاسلاميه ا ت ق ن الذين ي في موسوعه ا ء النابلسي ا للعلوم ا ف ي الاسلاميه فاحشة أو ظ ل م و س ه م ك و ل ه و ا ل ذ ي ن إ ذ ا ف ع ل و أو ا فاحشة ف أ ظلموا ن س ه م ذكروا ا ل ل ه ذ ك ر و ا الاسلاميه ل ه ف ت غ ف ر و ا ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره ة من ربهم مغفرة من رب وجنات تجري موسوعه ا ا ل ن ه ا خ ا ل س ي ن ل ل ع ا و ن ع م أجر الاسلاميه ع ن سنن قبلكم ف ر ر و ا ا في ل أ اسماء الله ذ ا ب ي ا ن ى فتحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قبح فقد مس القوم قبح مثله وتلك الايام نداولها بين الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آ م ن و ا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الله وليمحص ر الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا ا ل ج ن ة ولما م و ي و ع ه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ق فقد أ وأنتم تنمو ل م ا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افانك او قتله م وما محمد محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله ا و ر س ل ا ف إ ن مات او قتلا طلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقليه ب ه ف ر ا ل ل شيئا فلن يضر الله شيئا, شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت بالله و موسوعه ن ي ر النابلسي د ي للعلوم الاسلاميه ب ا آ خ ر ة نؤته ن ه م و ن ج ز ا ش ك